أثره إلى يوم الدين ما معنا كنت في إذا الإدارة أو المصارف الهومية فإذا بأحد موظف تلك الإدارة تأتيهم رأة عجوة لصرف مرتب عن زوجها أرمانها فوقفت طويلاً وهو يسوف ويلعن ولا يريد صرف المرتبات للواقفين في طلوع طويل وقفت المرعة في مسكهة وذل, وذل تقول والله لو اتصرف هذا المرتب لأشتاجي علاج الكلب ينوبك سماء قال لا أريد سوابك هدعينا قال بل اذهبي فليع, فليع علي. مش عايزك مدعين ادعى علي. لا أريد هذا السواب انصرفت المرأة حزينة فجاءت المرأة الاخرى أرمال فسب ولع قال اذهبي ف الى المدير المسؤول فهب الرجل وجعل يسوق ويلعن فذهبت مره اخرى الى احدى المصالح الحكوميه مصالح فاذا بالموظف المسؤول يسوق ويلعن وقد وقف الناس في طابور طويل في الشمس وهو فذكرت قول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنا استغفتني هذه الايه فتدبرتكم فاذا باسباب الطغيان أو ببعض وأعظم اسباب الطغيان ثلاثة أن يطغى المرض ومكانه ان يكون له سلطان وان تكون له مكانه فيطغى والطغيان هو الكبر بل هو تجاوز الحد ان يتجاوز العبد الحد واذا بسبب اخر وهو المال من اسباب طغيان العبد ان يطغى ان يظن العبد انه خلص وكل عبد وان بلغ اعلى مقام صار ملكا من الملوك فانه يحتاج الى غيره يحتاج لمن يقوم بخدمته يحتاج لمن يقوم باموره يحتاج لمن يشتري له طعاما ومن يطعمه يحتاج الى طبيب فانه محتاج ولذلك قال من قيامة الملك يوم إذن الحق ليه؟ لأن الملك في الدنيا قاصر ولكن الملك في الآخرة هو الحق ولذلك الله جل وعلا مالك يوم الدين طب طيب شمع يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة لماذا؟ لأن في الدنيا من يدعي الملك في الدنيا من يظن أنه ملك فنصر فاذا عند النمرود لما تكبر على خليل الرحمن ابراهيم ان الانسان لا يطغى اراه استغنى ظن انه قد استغنى عن الناس بل استغنى عن الخالق بل ظن في نفسه انه هو الملك جل في علاه فلما ناظره خليل الرحمن ابراهيم وهو ي جلد. فأخبره ان الله جل وعلا يميه ويميه قال انا فيه فأجى برجلين قد حكم عليهما بالموت فقال بالاول قد عفوت عنك لما هذا فقد احيتم كان محكم على الليل. بالموت اذهب فقد احيتم وجاء بالاخر فطبع قال ولما هذا فقد امنته انا وحي وامي فلم يجادل هذا المتكبر الغبي قال ان الله ياتي بالشمس من المشهد فاتي بها من المغرب ها؟ قال الله فبهت الذي كفروا ان النفور قد تكبر على رب العالمين وعلى رسول الله به بملك فظن انه улеа من هذا الذي هو مهين ولا يكاد انا خير ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يتكلم عن مين عن النبي الذي موسى بل هو والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلفك إليه آية لتكون من خلفك آية فجعله الله جل وعلا عبره لمن يأتي بعده ولكن من يعتبه ومن يتدبر هذا فرعا وهذا النمر من تكبر واستغنى بسبب ملء فطر اما من استغنى بسبب ماله على سبيل المثال يعني للحص فهذا قانون قانون I don't right. لما في قلبه من الصوف قال للنبي الذي نزل ان كان الله قد فضلك علي بالنبوة فقد فضل الله عليك بالمال يبقى هو فرقهم الايه هو بمعذبين أليم؟ ومن أهدوا بمع... ليم؟ ربنا سبحانه وتعالى وما أولوهم ولا اولادكم بالتي تطربكم عندما زلزة إلا من امن من أهل المال من كان من أهل الإيمان إلا من امن وعمل صالحا فليس هذا بالمال ولا بالولد إلا من عند الله عز وجل بالعظم أوجه فجعل على نبي الله المسيحين يعني أن الرب المنهور ان أن أعظم شيء من العذاب مصيف للعبد أن يكون في غفلة لا أعظم الله أو أن يكون في ضلال وهو لا يشهد تكون ضال عن الطريق وانت حائط عنه وتفكر مثل إيه؟ إن يحسن. ولكن لن يكون من ايه؟ من احسرين. أحسرين اعمال الذين والله انا جدا. ولذلك اهل ضلالي اهوة عند الله من اهل البدع. امتدع لله عز وجل بايه؟ بمن لكن اضل لك الله يعني أنا اهل من, من اهدي. ممكن من يتمسك قال الله عز وجل فأسفنا به وبذلك الله فما كان له من فئة ينصر لكم من وما كان من المنتصرين كلا إن الإنسان ما يطغى أرأى مستاغنا شاء جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملك من قومة ان شاء الله اللهم غادر لو رايتم لا النبي ما هو اجتمع الملك جلسوا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الحجر والمقام مستقبلا بيت المقدس في أول أول فقام صلى الله عليه وسلم يصلي فلما رأاه أبو جهل أخذ حجامة وقام فلما بدأ منهم يبيس حديده في بعض النوايا بالحجارة. العرب اريت الذي ينهى عبدا اذا صلى خلي بالك شوف الآية اللي بعدها كانت ايه الله عز وجل يقول كلا ان الانسان لا يطغى استا الى بعدها ايه الا الى فيذكره ويخوفه انتهت ارجع لربك لأن من اسباب الطغيان ان يظن العبد انه لا يرجع ليلى الا ارحام اي الذي ينهى عبدا اذا صلى في روايته ان مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى من الصلاه قال يا محمد الا تنهى عن هذا المنهك عن هذا فاظل له النبي فقال الله عز وجل فليدع ناديا سندع الزبانيزباني جهنم فليدع ناديا سندع الزباني كلا كلا لا تطيع لا تطيع من ينكر عن المعروف أختم الوليد بن المغيرة الذي فيه نزل قول الله عز وجل في سورة المتثر زرني رضي خلقت وحيدا وجعلت له روس الله من الولد حضور ما كانوش عسر عسوا ولما تدخل النار سترحق صعودا في جهنم قيل انه جبل في جهنم يصعد الجبل اي زقا او يوصل لاخر اخر المرات. او قيل يسيحد على رجيب عياذا بالله في جهنم على صخرة من نار اعاذنا الله واياكم ان الانسان ما يطرى ارآه استردنا هناك اخوة كرد بالله وفي سنة رسول الله إنما هي تذبرة يا أخي إن جعل الله لك سلطانا على العباد فاتق في العباد واذكر رب العباد إن جعل الله جل وعلا لك سلطانا وحكمك في رقاب الناس فاذكر رب الناس جل في علاه وتذكر قيامك بين يد الملك وعلانا فإنك ستطف بين يدي الله ليتها هؤلاء لا بيد الله ومن لا يرحم لا يرحم ابن عمر هذا وسخر